بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآشرة هم يوقنون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 إِلَّا قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَّتُنَا رَنْسَاءَ تِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ فَأَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْتِ الْعَدْلَ كُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا ذُو دِينَ بُرْكَ مَنْ فِي الْمَارِ وَمَنْحَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاتٍ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 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 حتى إذا أتوا على وادٍ نملة قالت نملة إياي أيها النمل دخلوا متاكنكم أدخلوا متاكنكم لا يحطمنكم سلالمان وجنودهن وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من طولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا تضعه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقده الطير فقال مالي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو مبين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 وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Allah تعالوا علي وقتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنتم قاطعة أمرا حتى تشهدون.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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاغِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْتَدُّونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ولا نخرجنهم وهم صاغرون. قال يا أيها المنأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك صرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَت نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَادَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَادَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِلِينَ قِيلَ لَهَدْخُنِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عن أَقَيْهَا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 وكان في المدينة ثعث رهطين يفتدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لم وَأَهْلَهُ وأهله ثم لنقول لن الولي ثم لنقول لن الولي ما شهدنا مهل وإنا لصادقون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 وَأَنْ جَائِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ مُنْطَبِحُونَ أأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْتَرَهُلُونَ فما كان جواب قومه إلا أو قالوا أخرجوا آل رُطِم قريتكم إنهم أُناس يتغحرون فأم جيناه وأهله إلا مرأته قد دَرَّاها من الغابرين وأنطرنا عليهم نطراء فَسَاءَ امْطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَتَلاَبٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنبَتَهَا بِهِ شَجَرًا مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنَوْا شَجَرَهَا أأَنْتُمْ وَلَا إِلَٰهٌ بل هم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أمهارا وجعل لها رواتي وجعل بين البحرين حاجذا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلهُم مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإْلَاهُمَّ عَلَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمَّ عَلَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يوطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليذكروا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في الثماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أَتَوْهُ داخلين وترى الجبال تحت بها جامدة وهي تمر مر والثحاب.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 ابي السيئه فكبه جوههم في النار ومن جاء ابي السيئه فكبه جوههم في نارها تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حربها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنوّل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ اللَّهُمَّ اتَّخَذْنَا مِنْكَ مَعْرِفَةً وَمَا